ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُهُ أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 من الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين